أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همجه ونفسه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم الفلام را كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لد الحكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن يستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى في كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلَّا اللَّهِ مَوْجِعُكُمْ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّخِذُونَ فدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ديابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من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 وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن كُنْتَ إِنَّكُمْ مَدْعُوُّونَ بعد الموت لا قولا إن الذين كفروا إن هذا إلا فحوم مبين ولئن أحقنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا قولا ما يحدث ألا يوم ليس مصعوفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أدقنا الإنسان منا رحمة ثم نجعناها منه إنه ليأوس كثور ولئن أدبناه نعباه بعد ضراء مسته ليقول إن جهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين قدروا عملوا الصالحات كَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ وَدَارَا مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ ۚ انْضَهِهِ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ مَعَ عليه كنز أو جملعه ملك إنما أنت نذير والله عباده لشيء ام يقولون افتراه قل فأتوا بعشر ثور مثله مفتر ياك وادعوا وادعوا مرز تطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم يستجيموا نما اذل بعلم الله ولا اله الا الله ولا اله الا فهل انتم مسلمون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 اتَّبَعُوكَ كَانَ عَلَى بَنِيهِ مِن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى وَبِالْقَدْرِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَنَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُون بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَعُمَ وَعِدُ فَلَا تَكُون مِن يَتِمٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَم من من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على, ربهم، اولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين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 يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين كثروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفهمون لا جرم هم في الآخرة هم الأخذاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخذوا إلى ربهم هؤلاء أصحاب الجنة هم فيها قائلون مثل الفريقين كالأعمى والأقم والبطير والسبيع هل يستويяз مثلا مثل الفريقين كالأعمى والأقم والبطير والسبيع هل يستوياد مثلا أفلا تذكرون